قالوا حزنت فما دهاك تقهروا قلت المصيبة فوق ما تتصوروا مات الحبيب الهاشمي بدوحة كاد الفؤاد لفقده يتفطروا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 صام الخميس لربه متشوقا ودع الشباب لصومه كي يؤجروا وقع المصاب لهم وهم في صومهم ماتوا صياما في الجنان سيفطر وَقَالَ الْمُصَابُ لَهُمْ وَهُمْ فِي صَوْمِهِمْ مَا تُوصِيَانِ مَنْ فِي الْجِنَانِ سَيُخْطَرُونَ لِلَّهِ الذُّبَابُ نَا فِي مَوْتِهِمْ قَدْ سَابَقُونَ إِلَى لله دروا شبابنا في موتهم قد سابقونا للجنان وشمروا لخلوفهم عند المليك وصومهم أزكى من المسك العطير وأطهروا لخلوفهم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 الوجه فيها باسِم ومنوّر والعبد فيها صائم لمليكه ودماؤه في سبيله تتناثر والعبد فيها صائم لمليكه ودماؤه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 اطمئن فلقاؤنا عند النبي وصحبه في جنات الفردوس عند القادر فلقاؤنا عند النبي وصحبه في جنات الفردوس عند القادر